بوك تو شاستين دويسات ستة وعشرون ستة وعشرون في الطبيعة في الطبيعة فيديش ستولب أترى ذلك البرش؟ اترى ذلك البرج فيديش تام غورو ذلك الجبل اترى ذلك الجبل فيديش تام فاس تلك القريه اترى تلك القريه فيديش تام ريكو Ve nah ettara je tam most ettara velik žer? ettara velik žer? Vidiš tam jezero ettara tilkel bohajra? ettara tilkel tam. ميه يعجبني ذلك العصفور يعجبني ذلك العصفور درفوتام تعجبني تلك الشجرة تعجبني تلك الشجره تاكامنتوكاي هذه الصخرة تُعْجِبُنِي هذه الصخرة تا بارك ميو شيت. يُعْجِبُنِي ذَلِكَ الْمُنْتَزَه. يُعْجِبُنِي ذَلِكَ الْمُنْتَزَه. تا فورت ميو شيت. Samo ju še. To žibuni, هذه الزهرة. To žibuni, هذه الزهرة. To sem izdi ljubko. Ana ara anna hada jamila. Ana ara anna hada jamila. To sem izdi zanimivo. Ana ara anna hada mumtana. Ena ara en heve muhan. To sem izdi prelepo. Ena ara, ene heve rahan. ara en heve rahan. To sem izdi grdo. Ena ara, ena heve to se mizi dolgočasno ana ajidu an hada mumillan ana ajid an mumillan to se mizi strašno ana ara an